وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد تقدم معنا في الدرس الماضي أمسي مفهوم الدين الإسلامي فبدأ الشيخ رحمه الله بمفهوم الدين الإسلامي وهذا الدين الإسلامي له أركان وهي أركان الإسلام وهي أسسه التي يبنى عليها وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وفي رواية على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه البخاري في كتاب الإيمان أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به مع تعدد المشهود به إما لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبالإخلاص لله تتحقق الشهادة اللا إله إلا الله بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمد عبده ورسوله بهذا فلذلك الذي يتبادر إلى الذهن الأمرين أنه من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما أتم هذا الركن أبداً إذ أن شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن تشهد معها أن محمد رسول الله فلذلك الشهادتين ركن واحد من أركان الإسلام لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا فلا تقبل الشهادة إلا إذا كانت كاملة الشهادة لله عز وجل للعلوهية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومن ثمرات هذه الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين ومن الاتباع لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فعبادة غير الله رق للمخلوقين وهذا الإسلام وهذا الدين جاء لرفع هذا الرق رق المعبود للمعب رق المخلوق للمخلوق لأن يحرره من عبودية غير الله والرق لغير الله إلى عبودية الله تحرير فمن عبد الله عز وجل واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحر أما من عبد المخلوقين فهذا رقيق وعبد لمخلوق والله لا يريد منك إلا أن تكون عبدا له فقط لا لغيره وأما إقامة الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها في أوقاتها وهيئاتها لذلك جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وجاء أيضا في القرآن أقم الصلاة وجاء في القرآن أقم الصلاة إذن فالصلاة ركن من أركان الإسلام لها وقتها ولها هيئتها ولها صفتها ولها عددها ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا تأتي في هذا الركن بما تخترعه أو بما اخترعه المخترعون وابتدعه المبتدعون فلا بد أن تصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة لدينا بالأحاديث المتوافرة في البخاري ومسلم وفي السنن فلا تأتي بصلاة مقترعة أو تدخل في هذه الصلاة ما ليس منها ولا تأتي لها بوصف ولا تأتي لها بعدد غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدخل فيها ما ليس منها فإن فعلت فما أقمت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلّي ولذلك السعيد السعيد لهذه هو في هذه الدنيا وفي الآخرة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كثيّة العبادة ولم يتبع غيره. ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والنهي عن الفحشاء والمنكر قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث حُبِّب إلي من دنياكم ثلاث الطين والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة الصلاة إذا كانت صحيحة الصلاة إذا كانت صحيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت طمأنين لك وتقر عينك بها وتسعد بها يوم تلقى الله عز وجل أنك فعلت ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة فلذلك جاء في بعض الآثار من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أي ما استفاد من هذه الصلاة فالصلاة لها حق في بالتطهر لها وبالقيام لها بأركانها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وفعلها لله خالصة لا لأن يقال فلان صلى أو فلان يصلي أو فلان خاشع في صلاته أو فلان كذا لا تنظر إلى هذا أبدا فإذا نظرت إلى هذا أفسدت هذه العبادة بالريا هذه العبادة وهذا الركن في الرياء نسأل الله العافية والسلامة الأمر الثالث وهو إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكاوية المستحبة ولذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الزكاة ركن من أركان الإسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا من امتنع عن الزكاة وسمي قتال الردة لأنه ركن من أركان الإسلام فلذلك بعض أهل العلم يقول يقاتل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقاتل على الصلاة ويقاتل على الزكاة ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل وهو البخل لأن الزكاة تطهر النفس وتطهر المال الزكاة تطهر النفس وتطهر المال من هذه الرذيلة والخلق الرذيل ألا وهو خلق البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين وهذا ما يسمى في هذا العصر بالتكافل المادي والتكافل بين الناس فالإسلام قرره بالزكاة وجعله ركن من أركان الإسلام أه؟ أن يقوم أهل الإسلام فيما بينهم بهذا الأمر العظيم وهو بذل الزكاة وعدم البخل بها وأن تكون خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا سمعة وأن تبذلها وأن تراضم وتتقرب إلى الله عز وجل ببذلها الأمر الرابع صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان والمفطرات كثيرة منها حسية ومنها معنوية أما الحسية أن تأكل وتشرب في رمضان وأنت منعت عن الأكل والشرب في رمضان تمسك من أن تغيب الشمس من أن تطلع الشمس أو يطلع الفجر إلى أن تغيب الشمس تمسك عن الأكل والشرب فرض الله عليك هذا وهو ركن من أركان الإسلام وهذا الركن أمره عند الله عظيم لأنه جعل بينك وبين الله من يعلم أنك مفطر لا تصوم تأكل خفية ولكن عندما يكون الإنسان مخلص بعمله لله فيمسك عن الطعام والشراب كما أمره الله عز وجل تدينا وإقامة لهذا الركن وابتغاء وجه الله عز وجل. وأما المفطرات المعنوية هي أن تبرد تمسك لسانك حين أن تكون صائب عن عن عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن قول الزور، فكما أن البطن يصوم عن الأكل والشرب، لابد أن تصوم الجوارح، عن الغيبة والنميمة، وعن قول الزوء، ومن ثمارته. ترويض النفس على ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله عز وجل إن في ترك ما تحبه النفس لله وطلب لرضاه سبحانه وتعالى خير كثير فالنفس تتفلت من صاحبها نحو المحبوبات والملذات فإذا روضتها استقاما فإذا روضتها استقاما ومن أفضل ما يروض النفس على الصبر على العبادة الصيام أن تصوم لله ليس فقط رمضان وإنما أيضا النوافل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانوا يكثرون من هذا الصيام حتى تتروض هذه النفس على فعل الطاعة والصبر عليها وكانوا أخلص الناس لله عز وجل في هذا وكانوا يحافظون على الصيام بترك الآثام قدر ما يستطيعون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من لم يدع قول السور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه". وإنما إذا صمت. صياما صحيحا كانت ثمرت هذا الصيام أن يستقيم قلبك وأن تستقيم جوارحك ومنها اللسان وغير ذلك وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج وهو ركن من أركان الإسلام فرضه الله عز وجل عليك مرة واحدة في العمر والحج عبادة يجتمع فيها عبادة بدنية وعبادة مالية لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لما فيه من الجهد والاجتهاد بالمال والنفس وجاء في بعض الآثار تشبيهه بالجهاد تشبيهه بالجهاد لأن الجهاد يجتمع فيه الجهاد بالبدن وبالمال وكذلك الحج يجتمع فيه ها العبادة المالية والعبادة البدنية ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى ولهذا كان الحج نوعان كان الحج نوعاً من الجهاد في سبيل الله تعالى نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى ومن فضل الله ورحمته بالأمة والله أعلم بما يصلح الأمة لم يفرض عليهم الحج إلا مرة واحدة في العمو فلو فرض في كل عام لكان شاق على الناس ومشقة كبير والله عز وجل حكيم في أمره رؤوف بعباده ومن, ومن ثمراته ترويض النفس على المشهود المالي والفدن وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس ما لم نذكره يجعل من الأمة أمة إسلامية يجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية إذا قمت بهذه الأركان كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما فرض الله عز وجل اجعل من الأمة الإسلامية فهارت طاهرة نقية تدين الله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع العسلام يصلح بصلاح هذه الهسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فعلته من صلاح أمر دينها أو ما تركته من صلاح هذا الدين. فبقدر ما تكون الأمة متمسكة بهذا الدين، كان صلاحها أكثر، واجتماعها أكثر، وتعاونها أكثر. وبقدر ما يفوتون على أنفسهم من صلاح هذا الدين بقدر ما يكون فيه من التفرق والاختلاف وغير ذلك. وأما ومن أراد اجتبانا ذلك فليقرى قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم الله بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم فأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم فأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون ولينظر في تاريخ من سبق فإن التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل لمن لم يحلم دون قلبه حجاب والله المستعان الناظر والمتامل في حال هذه الأمة منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والأمة تتقلم ولم يكن هناك عهد أزكى ولا أصلح من أهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم قاموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا الدين غذبا طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بحق خير أمة أخرية للناس في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها خير أمة فكلما تقادم الزمان واختلفت الناس وتغيرت أحوال الناس في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملتهم وأدخلوا في دينهم ما ليس منه جاء الاختلاف والتفرق والالشقاق والقتال إلى غير ذلك مما تسمعون في هذا العالم الإسلامي اليوم أتظنون أن هذا الذي يحدث العالم الإسلامي أن أو أتدرون أن سبب ما يحدث في هذا العالم الإسلامي من الاختلاط هو اختلاف في الدين. لما اختلفوا في الدين اختلفوا حتى في الدنيا. بسم الله العظيم والسلام. فلذلك الطريق الصحيح لنجاة الأمة في دينها ودنياها وآخرتها. أن يرجعوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة وإقامة هذا الدين الصحيح لأركانه الخمسة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قل الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui pemahaman atau makna tentang agama Islam. Dan Sheikh Rahimahullah Ta'ala menjelaskan di sini Arkanul Islam rukun-rukun Islam yaitu pondasi-pondasinya yang Islam itu dibangun di atasnya dan ia ada lima telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Huniha al-Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ala an yuwahadallah. Iaitu Allah itu diesahkan. Wa pih riwayah ala khamsin. Dalam sebuah riwayat. Dibangun di atas lima perkara yang pertama dengan 8 ala khamsatin syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa muhammad adalah hambanya dan rasulnya wa iqamis salah wa itaiz zakah wa siyami ramadhan wal hajj menegakkan solat Menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan haji. Pakal rojulan alhaj wasya ramadhan lalu seorang laki-laki bertanya bertanya haji dan puasa ramadhan. Beliau menjawab khal lah dia ramadhan walhaj. Ia menjawab tidak yaitu puasa ramadhan dan haji. Akada sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bertafsir bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya, maka ia adalah, keyakinan yang pasti, yang diungkapkan dengan lisan, terhadap persaksian ini. Seolah-olah, dengan kepastiannya, di dalam hal itu, ia menyaksikannya. Dan sesungguhnya, persaksian ini dijadikan sebagai satu rukun padahal perkara yang disaksikan ada beberapa maka yang pertama dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyampaikan risalah dari Allah taala maka persaksian terhadapnya Maka persaksian terhadap Allah. Maka tersaksian terhadapnya. Sebagai hamba. Dan risalah. yaitu sebagai Rasul. Termasuk. Kesempurnaan. Kesaksian. bahwasanya tidak ada. Kesembahan yang hak. Melainkan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua. Dikarenakan. Kedua persaksian ini merupakan pondasi sahnya amalan dan diterimanya amalan. Sebab amalan itu tidaklah sah dan tidak pula diterima kecuali dengan mengikhlaskannya hanya untuk Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka dengan keikhlasan kepada Allah akan terrealisasi kesaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan dengan mutabaah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terwujud kesaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya oleh karena itu yang segera tertera atau dipahami berkaitan dengan agama ini adalah dua hal yaitu bahwasanya siapa yang menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah namun ia tidak bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya, hambanya dan Rasulnya. Berarti ia tidak menyempurnakan rukun ini. Jadi syahadat, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah haruslah disertai dengan persaksian bahwasanya tidak ada bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Oleh karena itu, kedua syahadat ini, kedua persaksian ini adalah satu rukun yang salah satunya tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Maka tidak akan diterima syahada atau persaksian ini kecuali apabila ia sempurna. Dan di antara buah dari Persaksian yang agung ini adalah dibebaskannya hati dan jiwa dari unsur menghambakan diri kepada para makhluk dan dari mengikuti selain para rasul. Maka beribadah kepada selain Allah merupakan Tindakan menghambakan diri kepada makhluk. Dan agama ini. Datang. Untuk menghilangkan. Perihal menghambakan diri kepada sesama makhluk. Dan. Allah telah mengharamkan. Perihal. Menghambakan diri kepada selain Allah. Maka siapa yang beribadah kepada Allah. Dan mengikuti Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang merdeka. Adapun orang yang menyembah kepada selain makhluk, yang menyembah sesama makhluk, maka ia adalah seorang bodoh atau hamba sahaya. Dan Allah tidak menginginkan darimu kecuali engkau hanya beribadah kepadanya. Kemudian, yang kedua, adapun menegakkan sholat atau mendirikan sholat, maka ia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan sholat secara istiqamah dan sempurna di waktunya dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. oleh karena itu telah tertera di dalam hadis, "Ahabul amal ilallah alsalah elawtihah". Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah solat pada waktunya. Dan Allah Taala juga telah memerintahkan, "Alkimisolat", tegakkanlah, laksanakanlah solat. Jadi solat merupakan rukun yang memiliki waktunya tersendiri sifatnya dan bilangannya oleh karena itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat maka Janganlah engkau menciptakan hal-hal yang baru di dalam rukun ini. Engkau harus salat sesuai dengan apa yang telah sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Dan hadis-hadis itu telah terjaga di dalam kitab kitab Dan jangan pula Engkau melakukan suatu sifat dan melakukan bilangan-bilangan yang tidak dibawa dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, jangan kau memasukkan di dalam solat apa yang tidak ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tata cara beribadah dan tidak mengikuti selain beliau dan di antara buah atau faedah dari menegakkan solat. adalah hati yang lapang kemudian ia merupakan penyejuk mata hati dan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran Allah tabaraka wa taala telah berfirman Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ditanamkan kecintaan kepadaku dari dunia kalian tiga perkara yaitu minyak wangi kaum wanita dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Apabila salat itu benar, maka akan hadir, maka ia akan melahirkan ketenangan bagi dirimu dan engkau akan berbahagia ketika engkau berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, telah tertera di dalam sebagian asar siapa yang solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan mungkar, perbuatan keji dan mungkar, maka tidak sah solatnya, tidak ada solat baginya. Maka atau jadi solat itu memiliki hak yang harus dipenuhi dalam hal mewujudkan. Taharahnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, khusyuk di dalam solat dan ikhlas dalam melaksanakan solat hanya untuk Allah, bukan agar dilihat si fulan atau agar dan bukan karena dikatakan si fulan adalah orang yang khusyuk di dalam solat ya. Jangan kau memperhatikan hal-hal ini karena ia akan merusak. Sholat yang kau lakukan disebabkan oleh perbuatan riak. Selanjutkan. Yang ketiga. Adapun menunaikan zakat. Maka ia adalah. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan memberikan atau mengeluarkan Kadar yang wajib Di dalam harta-harta yang berhak Untuk disakatkan Oleh karena itu Zakat merupakan Salah satu dari rukun Islam Para sahabat Nabi SAW Memerangi Orang-orang yang Menolak untuk memberikan zakat Dan hal itu Dinamakan dengan Peperangan Ar-Riddah oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan diperangi karena meninggalkan syahadah, solat, demikian pula karena meninggalkan zakat. Dan diantara buah atau faedah dari menunaikan zakat adalah membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela iaitu sifat bakhil atau pelit dan memenuhi kebutuhan Islam dan kaum Muslimin dan inilah yang dinamakan dengan tolong-menolong dalam bentuk harta benda maka agama Islam telah menetapkan rukun ini dan hendaknya atau rukun ini wajib dilaksanakan dan ditunaikan dengan ikhlas karena Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan kau mengeluarkannya dalam keadaan kau. Rida di dalam melakukannya. Kemudian yang keempat. Adakun puasa Ramadan. Maka ia adalah beribadah kepada Allah ta'ala. Dengan menahan diri. Dari hal-hal yang membatalkan puasa. ...di siang hari di bulan Ramadhan. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak. Di antaranya ada yang bersifat hissiah. Dan ada pula yang bersifat maknawiah. Itu yang bersifat abstrak. Sedangkan ada pun yang bersifat hissiah. Yaitu dengan melakukan atau dengan makan dan minum. Di bulan Ramadhan Sebab hal ini adalah Perkara yang dilarang Karena engkau dituntut Untuk menahan diri Dari makan dan minum Sejak terbitnya fajar Hingga terbenamnya matahari Allah wajibkan kepadamu Puasa ini Dan ia merupakan Salah satu dari rukun Islam Dan puasa Memiliki kegeduguan yang agung di sisi Allah. Sebab. Ia telah menjadikan puasa antara dirimu dengan Allah. Namun. Apabila seseorang. Melaksanakan puasa ini. Dengan ikhlas. Dan sesuai. Dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dalam rangka melaksanakan Perintah Allah dan melaksanakan rukun ini serta mengharapkan wajah Allah Ta'ala wa ta maka ia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ta Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yang bersifat abstrak maka engkau hendaknya menjaga atau menahan Lisanmu ...dari dusta... ...dari ghibah... ...menggunjik... ...dari mengadu domba... ...dan berkata dusta... ...maka sebagaimana... ...perut menahan diri dari makan dan minum... ...maka demikian pula anggota tubuh... ...yang lain... ...mencegah atau menahan diri... ...dari melakukan kedustaan... ...dari mengadu domba... ...dan yang lainnya... ...dan diantara... Puah atau faedah dari berpuasa Adalah melatih jiwa Untuk meninggalkan hal-hal yang disukai Karena mengharapkan Rita dari Allah Sabaraka wa ta'ala Jadi Di dalam puasa terdapat Kebaikan yang banyak Dan Apabila engkau melatih jiwa Tersebut Maka ia akan lurus dan diantara perkara yang paling utama untuk melatih jiwa guna mewujudkan sifat sabar di dalam beribadah adalah berpuasa karena Allah Taala Rabbal Taala dan puasa ini bukan hanya puasa Ramadan melainkan juga puasa puasa sunnah, puasa puasa nafilah. Oleh karena itu Nabi saw. dan para sahabat beliau banyak atau sering melakukan puasa hingga jiwa ini terlatih untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan bersabar di dalam melaksanakannya dan mereka Yaitu para sahabat Nabi saw. adalah orang yang paling besar keikhlasan mereka di dalam melakukan ibadah dan mereka Menjaga puasa mereka dengan meninggalkan dosa-dosa. Nabi saw bersabda, "Man yang tidak tahu azzur wal amal bihi wal jahal, walaih salallahu shalallahu shara'bah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta sikap jahil, maka Allah tidak butuh kepada tindakannya meninggalkan makan dan minumannya. Maka apabila engkau melaksanakan ibadah ini. Ibadah puasa ini dengan benar. niscaya hatimu dan anggota tubuhmu akan lurus dan istiqamah. Kemudian yang kelima. Adapun haji melaksanakan haji ke baitullah maka ia adalah beribadah kepada Allah Taala <tuh> dengan mendatangi al-Baitil Haram untuk melaksanakan syiar syiar haji dan ia merupakan salah satu dari rukun islam Allah Taala berkata Taala mewajibkan kepadamu Ibadah haji ini Satu kali Sepanjang hidupmu Dan haji Merupakan suatu ibadah Yang terkumpul di dalamnya Dua jenis ibadah Yaitu ibadah Dengan anggota tubuh Dan ibadah harta Nabi SAW bersabda Al-hajjul mabrur Laisalahu jazailal jannah Haji yang mabrur Tidak ada balasannya kecuali Sorga Karena di dalam melaksanakan Haji tersebut Terdapat Upaya Dan daya upaya yang besar Serta Pengorbanan Dengan jiwa dan harta Oleh karena itu disebutkan Di dalam sebagian azar Penyerupaan Ibadah haji dengan jihad. Karena terkumpul padanya. Ibadah dengan harta. Dan ibadah dengan anggota tubuh. Dan diantara buah atau faedahnya. Adalah melatih jiwa. Untuk memberikan dan mengeluarkan. Harta dan amalan yang dilakukan oleh tubuh. Di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala <coughs> Di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala Oleh karena itu Haji merupakan Salah satu Atau merupakan jenis dari Jihad Di jalan Allah Tabaraka wa ta'ala Dan Di antara keutamaan Allah Dan rahmatnya Dan Allah Maha mengetahui apa yang menjadikan umat ini baik. Maka di antara rahmat dan karunia Allah, Allah tidak mewajibkan ibadah haji ini kecuali satu kali sepanjang hidup seseorang. Seandainya ibadah haji ini diwajibkan setiap tahun, tentulah hal tersebut akan memberatkan manusia. Dan Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana serta Zat yang Maha Pengasih kepada para hambanya. Kemudian faedah faedah yang telah kami sebutkan dari pondasi pondasi ini dan apa yang tidak kami sebutkan. Menjadikan umat ini. Yaitu sebagai umat Islam yang suci. Yang bersih. Yang beragama. Atau memeluk agama yang hak. Serta melakukan muamalah. Dengan sesama makhluk. Dengan sifat adil dan kejujuran. Sebab selain. Selain dari syariat Islam sebab syariat-syariat Islam yang lainnya akan menjadi baik dengan baiknya pondasi-pondasi ini dan kondisi-kondisi umat akan menjadi baik dengan baiknya perkara agama mereka dan akan terluput dari kebaikan kondisi mereka sesuai dengan kadar yang terluput dari baiknya perkara agama mereka. Kemudian, dan siapa yang ingin mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut, maka andalah ia membaca firman Allah Ta'ala ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكتبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَةِ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُ نَبَائِتَ وَهُمْ نَائِمُونَ Awamin ahlu al Qur'an yatiyahum baksunah duha wahum yalgebun. Aba minu makrul Allah, fala yamanu makrul illa al kaum al Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka keperkahan-keperkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman. Dari kedatangan siksaan kami di malam hari. Dalam keadaan mereka sedang tidur. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman. Dari kedatangan siksaan kami di waktu duha. Dalam keadaan mereka sedang bermain. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Kecuali Orang-orang Yang merugi Maka Tandalah diperhatikan Sejarah Orang yang terdahulu Karena sejarah itu merupakan Pelajaran bagi orang-orang yang berakal Dan merupakan Keyakinan bagi orang Yang Hati mereka Tidak ada tabir yang menghalanginya Wallahul musta'an Dan Siapa yang memperhatikan kondisi umat sejak Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini maka ia akan mengetahui bahwa tidak ada suatu masa yang lebih baik dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka langsung mengambil agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia di dalam ibadah mereka di dalam akidah mereka di dalam ibadah mereka di dalam akhlak mereka dan muamalah mereka dan setiap kali kondisi manusia berubah di dalam akidah mereka ibadah mereka, akhlak mereka dan muamalah mereka dan mereka masukkan ke dalam agama ini bukan perkara-perkara yang bukan dari ajarannya maka akan lahirlah dan muncullah perselisihan dan perpecahan serta perkara-perkara yang lainnya. Apakah kalian mengetahui sebab terjadinya perselisihan di dalam agama ini Tidak lain Itu adalah disebabkan oleh Perselisihan Yang terjadi Tidakkah kalian tahu Sebab perselisihan terjadi Di antara manusia Penyebabnya adalah perselisihan mereka Dalam masalah agama Oleh karena itu Jalan yang benar Di dalam Mewujudkan Keselamatan di dunia dan di akhirat adalah kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.